فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى